أبو ألام وخاطر فوقت الغلمي عبد هادم وخاليب دعنا السطات أس دكالة وشيادما وعبدها عبد العزيز وسعب الله دعنا نزل بحرية ووضحة وبعية وعرفة مين وبعية إلى الماروكا ودبذوت طالعي واسكرنا فيق الحما و تبينا اسكرنا كل لافلي بشي واسكرنا فيق الحما و تبينا اسكرنا خليو انا مسكين وعليها دنس الحر شل ما شاكيل شي نهار غادة تمتحر خليو انا مسكين وعليها دنس الحر شل ما شاكيل شي وخلي وامسكي نورا معدها ميمون لعصب المشاكين الله يحسين العون خلي وامسكي نورا معدها ميمون لعصب ولمشاكين أختي حسين العون هات لي دم داروا دماغ دبره وتمكي عن الزهر واكثر منك يا واحد هذا انا على الموت راه اسخف عليا كندير على الموت راه اسخف عليا ضرب ربعه تكوت وتضرب وتحيى حبر عم يا خليوه امسكينه رما بعد اميمون لمن شاكين والله يعصين العود خليوه لوحدها تذر ودي ما غضبانا تبكي عالزهر وقتر من ديانا وكدي رالخوت عيشة فتلم الغيام بذات الموت رصفت عني ايام كدي رالخوت عيشة فتلم الغيام قد قلب عاللموت رصفت عني ايام